إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها.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 إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة أولئك هم شر البريئة أولئك هم شر البريئة أولائك هم شر البرية أولائك هم شر البرية أولائك هم شر البرية أولائك هم شر البرية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 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها l'anhار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها l'anhار خالدين فيها أبدا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 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا